وهو بالوفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى رونه على ما يرى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 والشعراء وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤدفكته هو فغشى ما غشى فبأي ألا